بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء من لقاءات الفقه يسا الله تبارك وتعالى أيبارك يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع وأن منا ومنكم الباطن والظاهر ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم كالعادة نبدأ بحل الأسئلة في الأسئلة اللقاء السابق فالسؤال الأول يقول <تصفيق> علي ما ما يلي أولا عدم صحة إمامة المرأة الخنثى. لماذا عدم صحة مامة المرأة للخنثة لماذا المرأة لا يصح أن تعم الخنثة والخنثى هو الشخص الذي لم يتبين أنه ذكر أو أنثى نعم بارك الله فيك أميرة والحاضرين أجمعين نعم لأنه قد يكون ذكرا طيب كراهة علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر لماذا يكره أن يرتفع الإمام ذراعا فأكثر كراهة علو الإمام على المأموم نعم جزاك الله خير يا أروى نعم في تقليد اليهود السؤال الثالث بطلان جمع التقديم لكن التأخير يقولون يجوز فلماذا لا يجوز أن تفصل الراتبة بين الجمع التخديم يعني لو قدم العصر مع الظهر وصل بينهما راتبه يعني ركعتين فإن الصلاة الأولى فإن الجمع يبطل وتبقى الصلاة الأولى صحيحة والصلاة العصر باطلة هذا على قول المرجوح والسبب في ذلك ما السبب؟ لماذا تبطل براتبة بينهما يعني قد يكون هو أصعب الأسلة نعم زاك الله خير يا إيمان نعم ما شاء الله تبارك الله لأنهم يعتبرون الجمع كصلاة واحدة وأنت فرقت بين الصلاة الواحدة براتبة نعم تستاهل إيمان درجة على الإجابة نعم تستاهل طيب كراهت صلاة المدافع الأخبثين لماذا تكره صلاته مدافع الأخبثين لماذا <تصفيق> تكره صلاته تمنعه من الخشوع تشغله تشتت ذهنه كل الإجابات صحيحة إجاباتكم كلها صحيحة طيب عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد إن لم يأذن له سيده عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد إن لم يأذن له سيده لماذا؟ نعم نعم جزاك المخير لأن السيد بشائر أجابت إجابة جيدة وإيمان مرضى إجابتها ما هي بعيدة لكن إجابة بشائر أكثر وضوحا لأنه لو وجبت اللي الصلاة عليه دون إذنه فقد يكلفه ما لا يطير جواز تخطي الرقاب لسد الفرجة لماذا لماذا يجوز تخطي الرقاب لسد الفرج الرقبة هذه معتدى عليها إذ تخطيت أميرة جابت إجابة صحيحة نعم بارك الله فيك لأن هذه الرقبة متهاونة في سد الفرجة فلم يكن لها حرمة أما الإجابة تكبرتها صحيحة لأنهم تركوا مكانا خاليا لأن المصلين مقصرين في سد الفرجة كل الإجابات صحيحة كراهية الإثار بمكان أفضل في المسجد لماذا يكره الإثار بذلك في ذلك لماذا يكره الإثار آه نعم لأن القرب لا إثار فيها طيب, طيب في السؤال سوء أدب مع الله نعم نعم كلها جميلة كلها جميلة طيب تستطيعون اللي تجيب تأخذ درجة إضافية ما هو سوء الأدب هذا نقول سوء أدب صح ما هو سوء أدب ولماذا القرب لا إثارة فيها لا تقولون القرب لا إثارة فيها لأنها سوء أدب صح الإجابة لكن الإجابة موجودة عندنا نبغى إجابة في الأمام يعني بتعبير أفصح وبيان أوضح أي سوء أدب فيها أي سوء أدب التي التي تجيب هذا سوء ما هو سوء الأدب هذا ما هو سوء الأدب نعم ما شاء الله تبارك الله نعم أميرق قد أجابه وتأخذ درجتين إجابة جيدة كأنه غني عن فضل كأنه غني عن الحسنات كأنه يقول يا ربي أنا ليس لي رغبة في الحسنات أو غير جاد في طلب الحسنات وهذا سؤادب مع الله تبارك وتعالى الله يعرض فضله حتى تتعلق الأنفس بالفضل وهذا الذي يفرط فيه كأنه يقول نفسي ما تعلقت بفضلك ولا بوعدك يا ربي وهذا السؤال من هذا الباب تحريم الكلام بين المأمومين حال الخطبة لماذا يحرم الكلام إجابة سهلة نعم العلة والسبب العلة في التحريم لأنه في الصلاة يشغل المستمعين يا أميرة غيري المستمعين يعني قصلك المأمومين المستمعين له صح صحيح يشغل المأمومين عن سماع الخطبة من السنة قصر الرضاء الرباعية في السفر ليه لماذا كان قصر رباعية السنة نعم آه لأنه إيمان زيدي كلمة واحدة على الجواب لأنه صدق من الله يحتاج الجواب إلى كلمة آه كلمة قبلها قبلها لا إيمان جوابها هو لا صح لكن ينقصه كلمة آه أميرة قد جابت وسبقت نعم يعني الإمام بعد ما يسلم بعد ما يسلم يكره أن يطيل استقبال القبلة وينبغي عليه بعد الاستغفار ثلاثا وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا هذا الجلال وكرم أن يلتفت إلى المأمومين لماذا يكره ليطاله؟ لها كل إجابات يعني أقرب إجابة إجابة إيمان ولو كانت هي هي أقرب الإجابات ولكن ليست بالإجابة الصحيحة لماذا قريبا ذكرناه في الدرس ولا ما ذكرناه قد يحتمل يحتمل ما ذكرناه في الدرس لماذا لما لا يكره ما في كتابه يكره لأنه يشق على المعومين يشق على المعومين لماذا يشق على المعومين السؤال لكم والتي تجيب تأخذ درجة لأنه يشق على المعومين لماذا يشق على المعم المعمومين بعدم ارتفاته إليهم أي مشقة إنه ما في ولا كتاب. أنا أنتظر عبير تكتب. آه تأخرت الكتاب علينا كثيرا لو كلمتين بداية الجواب أنا أنا الجواب خلاص يكفي. آه ما في ولا جواب. نعم لأن لأنه لا ينبغي للمأمور أن يقوم. من مكانه قبل أن يلتفت إليه ينصرف إليه الإمام فإذا أطال الإمام الاستقبال شق على المأمومين فلربما كان من المأمومين من يحتاج القيام سريعا مفهوم؟ يكره إطالة استقبال القبلة من الإمام بعد التسليم لأنه يشق على المأمومين لأنه لا ينبغي للمأموم أن ينصرف من صلاته من مكانه حتى يلتفت إليه الإمام ولربما أطال الإمام على المأمومين ويكون المأموم في حاجة إلى المصراط طيب نبدأ درسنا الله يحفظكم اليوم الصوت اليوم يعني تعبان شويفا يعني أعتذر شديد الاعتذار طيب يقول المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية فرض كفاية والراجح أنها فرض عيني يعني أول مسألة نخالف فيها نخالف فيها المؤلف قوله فرض كفاية أو فرض فنقول نقول هي فرض عين وليست فرض كفاية وذوات الخدود يعني والعواتق يعني حتى من لا يخرجها العرب عادة أمرها بالإخراج فلو لم يكن تكون صلاة العيدين فرض عين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذلك الجنس من النساء وهن العواتق وذوات الخدور والحيض إذن هي فرض عين ووقتها كصلاة الظحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى من بعده خلفاء الخلفاء الراشدون وآخره الزوال نعم صحيح فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال ما جاء خبر اليوم التواصل ووكالات الأنباء و... ال... وسائل الاتصال الحديثة سهلت على الناس المعرفة لكن قديما كانوا لا يعرفون العيد إلا بإشعال النار في رؤوس الجبال وربما الرمي بعد أن وجدت الاسلحة هذه حتى يعلم ذلك وسائل الاتصال مع... معدومة بالكلية فلو لم يأتي خبر العيد إلا بعد الزوال فإنهم يفترون كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أمر النبي صلى الله عليه صلاة العيدين لا تقضى يعني ليست كبقية الصلاة امشوا إليها وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فتكم وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاقضوا لا صلاة العيدين يخرجون لها من اليوم الثاني ويصلونها في وقتها وشرط لوجوبها شروط جمعة اللي هو الإسلام الإسلام والحرية الإسلام قلنا في الإسلام أنه شرط ماذا ممكن تشاركون لك والله خير الإسلام شرط الإسلام في العبادات كاملة هل هو شرط وجوب أو شرط صحة نعم جزاك الله خير يا ميرة. شرط صحة طيب والحرية الحرية شرط مال ولا واحدة تكتب منكم ونحن قبل قليل خذناها في حل حل أسئلة الاختبار السابق فنقول الحرية ليست شرط وجوب إنما الحرية شرط لعدم وجوب الإذن من السيد كصلاة الجمعة يعني إذا أوجبنا الاشتراط إذن السيد في وجوب الجمعة على العبد فكذلك فكذلك ماذا العيدين فكذلك العيدين ولصحتها استيطان نعم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من العرب أن يصلي العيد ولم يصليها في السفر ولم يصليها في الحج ولم يصليها في الحج وعدد الجمعة يعني أربعون أربعون رجلا وإلا أربعون رجل بالإضافة ولا بالنصف على التمييز أربعون رجلا أو رجل بالإضافة نعم نعم سبقت أمل تخت درجة ثلاثة أشخاص كما قلنا نعم صح خلاص أصبحت بعض الأسئلة مكشوفة لديكم نغير في الأساليب لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها يسن لمن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل يعني يقضيها على صفتها فأنا جئت والخطيب قد انتهى قد انتهى من خطبة والصلاة تعرفون قبل الخطبة صلاة العيدين بعكس الجوان وجهة والإمام يخطب هل السؤال لكم هل أنصت للخطبة ثم أصلي يعني أولا الخطبة أو أولا أصلي نعم ما شاء الله أمير الجدعاني تأخذ الدرجة الجواب صحيح قلنا قبل قضي قليل ليس لها قضاء نسيتم نسيتم قلنا لا تقضى فمن فاتته لا يقضيها ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة نعم إذا أدرك منها ركعة فإنه قد أدرك الصلاة كالجمعة ومن فاتته فإنه لا يقضيها والسبب في ذلك أنها صلاة قد شرعت لها الجماعة فلا تصح بدونها فلا تصح بدون الجماعة لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فلا تصح بدونها ولو كانت تصح بدون الجماعة لأمر الإسلام النساء أن يصلينها في البيوت فكما تعرفون حفظكم الله الشريعة حريصة على قرار المرأة في البيت ولذلك نهتها عن زيارات القبور ولولا لان صلاة العيدين صلاة تؤدى في جماعة وهي فرض عين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إليها طيب ولو فاتته ركعة فإن يقضيها على صفتها وإن قضاها بدون الصفة يعني كركعة من ركعات الصلوات فصلاته صحيح طيب وتسن في صحراء نعم لأنها من شعائر الله وشعائر الله الأولى فيها إبرازها وصلاتها في الصحراء إظهار لشعائر الله وتأخير صلاة فطر حتى يتمكن الناس من أداء ذكاة الفطر وأكل قبلها أكل الأكل تمرات قبل صلاة عيد الفطر لأنه إعلان فطر ذلك اليوم إعلان الفطر وإعلان لأنه عيد وتقديم أضحى يعني تقديم صلاة الأضحى تقديم صلاة الأضحى حتى يفرغ الناس لأضحياتهم وترك أكل قبلها لمضحي حتى يأكل من أضحيته والأكل من أضحية سنة وإذا أراد أن يأكل من أضحيته عجل عجل بها والتعجيل بالطاعات أمر مستحب في الشرع ويصليها طيب في سؤال فيما سبق في الأسطر هذه فيها سؤال طيب ويصليها ركعتين قبل الخطبة هنا لا بد من تقديم الصلاه أولاً بخلاف الجمعة ولا تصح لو عكس فقدم الخطبه قبل الصلاة يكبر في العولى بعد الاستفتاح وتكب... والتكبيرات الزوائد سنة يكبر في العولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا بغير تكبيره الإحرام وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني بغير تكبيره الانتقال رافعا يديه مع كل تكبيره، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لم يرد شيء لم يرد بين كل تكبيرتين وإنما اذر عن ابن مسعود انه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاولى تركه لعدم ثبوت سنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن فعل فالامر فيه واسع ثم يخطب كخطبتي الجمعه نعم صلاة العيدين فيها خطبتان آآ آآ كخطبتي الجمعة لكن يستفتح والخطبة الخطبة الاستماع بالنسبة للمعموم يستحب يسن وليس واجبا وليس واجبا كخطبة الجمعة وأما بالنسبة للإمام فتجب عليه لأنه لن يحضر الخطبه يستمع الخطبة معمون إلا إذا خطب الإمام فهي واجبة على الإمام مستحبة للمحمومين يعني مستحب سماع خطبة يستفتح في العولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع الأدلة التي وردت على التكبير في التكبير في خطبه فيها انقطاع فلا يثبت فيها حجة ولو بدأها بالحمد كخطبة الجمعة لا لم يثبت في تكبيرات خطبة العيدين دليل ولو بدأها بالحمد كخطبة الجمعة فهو أولى فهو أوله لأن العصر بداية الحديث والخطبة بحمد الله تعالى ويبين لهم في الفطر ما يخرجون يعني من زكاة الفطر هل يبين لهم جميع الأصناف وأن لا يقتصر على على المسائل المهمة السؤال لكم هل يبين لهم جميع الأحكام تطول الأحكام السائد في البلد طيب نعم حاولوا جميعاً حاولوا جميع كتابة آه بشائر تأخذ درجة تأخذ درجة بشائر لأنها أجابت الإجابة الصحيحة بشائر أجابت بشائر أجابت زكاة الفطر أصلاً قبل الخطبه، فليس من المناسب أن يتحدث عنها في خطبه العيدين في خدمة العيد ولا عيد الفطر ولكن الأفضل أن أنتحدث عنها في خدمة في آخر خدمة جمعة من رمضان نعم بشايف وهذا يدل ما شاء الله أن فيكم يعني فقهات بإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكن وأن ينفع بكل وفي الأضحى ما يضحون به نعم. نعم في الأضحى أن وافق على ذلك وسمن التكبير المطلق ليلتي العيدين يسن التكبير ليلتي من مغرب شمس آخر يوم من رمضان وكذلك من مغيب شمسي يوم عرفة يكبرون التكبير المطلق من المطلق في كل مكان لا يختص بمكان ولا بزمان ليلتي العيد حتى بداية حتى تقوم الصلاة, الصلاة والفطر آكد نعم تكبير في ليلة الفطر آكد لماذا لأن الله نص على التكبير في ليلة عيد الفطر قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ومن أول ذي الحجة التكبير المطلق في الحج في, في, في عشر الحجة من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة نعم إلى فراغ الخطيب من خطبته وهم يكبرون والمقيد عقب, عقب كل فريضة في جماعة عندنا تكبير مطلق والتكبير المقيد أما المقيد فالمقصود به بعد الصلوات بعد كل فريضة في جماعة من فجر عرفه لمحل يعني اللي ما هو اللي ما هو محرم فمن فجر يوم عرض يبدأ التكبير المقيد لبعض الصلوات إلى آخر أيام التشريق الى اليوم الثالث عشر ولمحرم يبدأ المقيد للمحرم من ظهر يوم النحر نعم من بعد صلاة الظهر يبدأ في التكبير لكن المحرم يبدأ بالتكبير المطلق من حين يرمي جمرة العقبة يترك التلبية ويبدأ في التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق نعم ما في ما في بس صحيح طيب سؤال في سبق نبدأ فصل جديد اليوم ما شاء الله أخذنا الفصل في نصف ساعة ويبقى عندنا فصل في نصف ساعة يبقى عندنا كتاب الجنائز في ساعة نكون مشينا يعني الحمد لله مرتب سبحان الله ولا سؤال طيب قال فصل وتسن صلاة كسوف الكسوف والخسوف هو ما يتعلق بذهاب ضوء القمر ويقال خسف القمر وكسفت الشمس أو كسفت الشمس وكسف القمر كل ركعة تسن المشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة كما أخذنا في كرتيب الفرائض الفرائض وقلنا أن الكسوف هي آكد السنن أليس كذا؟ قلنا أن واعترضنا وقلنا أن الكسوف واجبة الكسوف واجبة وأحللنا بدلها احلل أحللنا بدل الصلاة الكسوف أحللنا صلاة التراويح أو ركعتي الفجر أنا ما شاء الله عبيرة قد أجابت ولها الدرجة والوتر نعم الوتر كان موجه لك بس كده يعني باعتبارك أنت أجبتي أولا وإلا إجابة للجميع لماذا قدم لماذا قدم المؤلف صلاة الكسوف في التطوع المطلق وجعلها الأولى وشي السبب العلة في التقديم هنا على الوتر أتذكرين نحن نتعلم هنا ولا ننسى صح نحن نتعلم ولا ننسى إذا, إذا نسينا ما تعلمنا فقلنا فم... هناك بارك الله فيك لأنها تسرع فيها الجماعة تسرع فيها بخلاف الوثري فإنه لا تسرع فيها الجماعة فهذا السبب التقديم ونقضنا السبب وقلنا أصلا صلاة الكسوف هي واجبة والدليل عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فقال فإذا رأيتم ذلك فكبروا الله وصلوا وتصدقوا وخرج فازعا عن يجر ولا ونادى للصلاة إذن هي فرض لكن هي فرض عين ولا فرض كفاية أنا بقول لكم لماذا؟ أبى لكم الجواب وأنتم تقولون العلة، صح؟ لا تستجلون بكتابه، أي نعم. طيب، أنا بقول لكم فرض كفاية مثل ما قال قالك بشار الله يحفظه البارك فيها، وفي الحاضرين أجمعين. لكن أريد أن تقولوا لي السبب واللي تجيب السبب لها درجتان وأعطيكم فرصة للتفكير هي فرض كفاية. قائِر تأخذ درجتين وتستاهل لأنه لم يأمر يأمر الناس كلهم بالخروج لها كصلاة العيدين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نقول أنها فرضين ونقول أنها فرض كفاية ما شاء الله نقوة إلا بالله نعم بشائر اليوم تسجل يعني درجات ومستوى قياسي كما يقولون ما شاء الله تبارك الله وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين صلاة مختلفة من ناحية الشكل والهيئة وتطويل سورة وتسبيح يعني ركوع وسجود وقيام وكون أول كل كل أطول كل, كل أول أحد أطول واستسقاء آه، ويسن لها خطبة فيها موعظة آه، نقول ويسن كذلك يسن لها خطبة لها موعظة فيها موعظة وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل المعلف إلى الاستسقاء وقال واستسقاء الواو هذه ماذا توحي لكم والتي تجيب تأخذ درجة الواو هذه هل هي واو المعيّة ولا الواو العطف ولا الواو البيان عطف على ماذا ما يكفي العطف لأن الواو أكثر حالها عاطفة آه نعم نعم بشائر تأخذ درجة اليوم آه العطف على يسن نعم يسن طيب ولو أن يعني المؤلف قال بالوجوب لما قال هنا واستسقاء ولكن قال ويسن استسقاء طيب إذن الاستسقاء لا نستطيع أن نقول أنها فرض عين ولا فرض كفاية ولا ولا نقول أنها مسنونة بإطلاق لكن تسن إذا أجذبت الأرض وقحط أو وقحط المطر وقحط المطر يعني النزول المطر طيب إذن هي مسنونة بوجود سببها وليست سنة على الإطلاق إنما تسن إذا وجد السبب فأجدبت الأرض وقلت الأمطار وجفت الآبار وانقطعت الأنهار وغارت العيون والآبار ففي هذه الحالة تسن صلاة الفسقاء وصفتها وأحكامها كعيد صفة الصلاة كصفة العيدين صلاة العيدين وأحكامها كحكم صلاة العيدين يعني أحكامها في من ناحية تقضى و... طيب السؤال الآن هو أجملها لأن الكتاب مختصر قال وصفتها يعني في التكديرات الزوائد نعم ما في خلافة صفتها مثل صلاة, صلاة العيدين لكن يقول وأحكامها صلاة العيدين قلنا عنها لا تقضى فهل تقضى فهل تقضى صلاة الاستسقاء انا اقول لكم انها تقضى لكن انتم تقولون السبب ممكن تقولون لماذا تقضى يجب يا مؤمن بارك الله فيك لكن نحتاج اجابة اوضح اجابة اوضح اجابة اوضح الآن أميرة إجابتها أوضح إجابة أوضح إجابة إذا, إذا واحدة تقول إجابة أوضح منها تأخذ درجتين و إذا لا فأميرة تأخذ درجة لأنها لا تشترط لها الجماعة نعم صحيح لكن في جواب أدق من هذا فيه جواب أدق من هذا وإن كان هذا يدل عليه يا أخي بس عبده في أقول الجواب لأنها تشرع للمنفرد يعني يشرع يشرع للمفردي يعني يصلي صلاة السسق ولا يلزم أمر السلطان ولا, ولا يلزم أمر السلطان فلا تشترط لها الجماعة الجواب الأخير هو تفسير لا تشترط لها الجماعة والدرجة تأخذ أميرة الله يحفظهبارك فيها وفي الجليل طيب ثم قال وصفتها وحكامها كعيد كالعيد لكن هنا تختلف في أن صلاة الاستسقاء ليس لها إلا خطبة واحدة بخلاف صلاة العيد فيها خطبتين فيها الجمعة فيها خطبتان وتصح أن تكون الخطبة وهي موعظة تكون قبلها وتصح بعدها ما في بأس أن تكون أفضل فصلاة الكسوف تستطيع المرأة أو يسرع للمرأة أن تصليها في بيتها يجب عليها أن تصلي أو لا يجب عليها المرأة في البيت إذا جاء الكسوف يجب عليها أن تصلي أو لا يجب التي تجيب تأخذ درجة يجب لا يجب لا يجب نعم يلا تموا ما جاء الجواب الصحيح لا كل إجاباتكم هي عبارة عن أجزاء للجواب التي تجيب تأخذ درجتين لأن الإجابة مركبة مركبة نعم حاولوا حاولوا آه نعم نعم صحيح أميره أجابت إن لم يصليها أحدا فتجب عليها وإن ما أدري أنا أشوف كذا الكتابة الكتابة ما فهمتها لكنها تدل على الجواب والله أعلم إذا ما حصلها في الخارج فيجب عليها مثلها مثل فروض الكفايات وإن صلوها الرجال أو صلوها غيرها من النساء فإن في حقها سنة وهذا هو حد ماذا حد فروض الكفاية وأميرة تأخذ درجتين اليوم وما شاء الله أميرة على أنها لكنها تخسر إصلا إجابات ذات الدرجات الأكثر طيب وإذا أراد الإمام الخروج لها لخروج للصلاة الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالتوبة نعم. نعم التوبة والاستغفار هي سبب لنزول الخيرات والأمطار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا والخروج من المظالم نعم المظالم تمنع نزول القضر وترك التشاحن والتباغض والقطيعة هي سبب لعدم الرحمة والصيام والصحيح أن لا يجوز أن يأمر الناس بالصيام فلم يدبت هذا في السنة لكنه لو أمر بالصلاة في يوم صيام كالاثنين والخميس حتى يوافق عباده يعني يوافق الناس وهم صائمون فلا بأس من ذلك بشرط إن لم يكن عادة يعني كأنها أصبحت لا تقام الصلاة في هذه الأيام والصدقة نعم تشرع الصدقة ويعدهم يوما يحدد يوما للخروج يخرجون فيه ويخرج متواضعا نعم ينبغي للسلطار وغيرها أن يخرجون متواضعين لأنه يعني التواضع سبب للرحمة متخشعا متذللا متوارعا متنظفا نعم كل هذا مطلوب لا متطيبا لا متطيبا لماذا الطيب الطيب هناك ممنوع في الإحرام أما هنا فإن الطيب مشروع في كل, اجتماع في كل اجتماع يشرع الطيب والتنظف في كل اجتماع حتى لا يؤذي الإنسان الناس براحته فلا دليل على منع التطيب خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وهو من سنن المرسلين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ نعم ومميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ظلنا في خطبة العيد يفتتحها بتسع تكبيرات أو بخمس أشوف الإجابات درج على الجواب لأن الجواب سهل بخمس تكبيرات وإلا بتسع تكبيرات ولا بتكبيرة أميرة قد أجابت لكن لو قلت يا أميرة يفتتحها بحمد الله كان الجواب صح لكن تستحقين الدرجة تستحقين الدرجة بارك الله فيك طيب ويكثر فيها الاستغفار نعم وقراءة الآيات التي فيها الأمر به فقلت استغفروا أن استغفروا ربكم ويرفع يديه وظهورهما أو ظهورهما نحو السماء يرفع يديه رفع اليدين يعني يبالغ في رفع اليدين حتى إذا ارتفعت كثيرا وكأن ظهورهما إلى السماء والصحيح أن ظهورهما إلى وجه الداعي لكن من شدة بطونهما إلى وجه الداعي لكن من شدة رفع اليدين كأن الظهور إلى السماء لكن لا يقلب الظهر فعلا فيكون الظهر إلى الشمال لأن هذه ليست يعني هيئة دعاء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا سحا طبقا نافعا غير ضار. عاجلا غير عاجل وإن كثر المطر حتى خيفا خيفا منه سن قوله أو سن قولا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام والبرادي هي الروابي الصغيرة والروابي الصغيرة دائما ينبت فيها الزرع أو العشب التي تأكلها هي ليش البهايم الجنائز, الجنائز فأي سؤال في مسابق طيب كتاب الجناز الجناز جمع جنازة هو هي اسم الميت بعد أن يموت يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني حالة التذكير والتعنيف قد نُزعت بالموت فأصبح جنازة جثة هامدة وهي اسم المؤنث. طيب سؤال لماذا يذكر المؤلفون؟ الفقهاء الفقهاء يذكرون كتاب الجناز في كتاب الصلاة مع أن له علاقة بالصلاة وله علاقة بالوصية وله علاقة بالموارث لماذا يذكرونه لمشروعية صلاة الجنازة إجابة جميلة لكن فيها أجمل منها ندع الدرجة على ال الإجابة الأجمل نعم نتفق هكذا نعم لمشروعية صلاة الجنازة هذا جواب طيب ولكن المفروض أن يكون الجواب أكثر فخها أكثر فخها نعم هيا حاولوا الزاك والغير الجميع يشارك اكتب خطأ ما في باس محاولة جيدة من أميرة لكن تحتاج إلى محاولة أكثر حاولنا فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم الآن إجابتان فقط لماذا التعمير حاولي أكثر حاولي غير كذا ما تظهر عندي كتابات نعم الشريعة شاملة لكن لماذا لماذا قدمت هنا الكتاب الجنائز وفيه غير الصلاة على الميت لماذا قدمت هنا ولم تذكر في كتاب المواريث ولا في الوصايا مع أن الميت يخلف ميراثا يقسم ويترك وصية تنفذ أنا أجيب لأهمية الصلاع على الميت لأن الصلاع على الميت أهم من الوصايا وأهم من الميراث لحاجة الميت لها هو محتاج حاجة عظيمة لتلك الصلاة، فقدمت قدمت لهذا السبب. هل فهمتم؟ هل كان ال... هل كان الجواب صعبا؟ لي هل كان الجواب صعبا؟ نعم أو لا. إذا لم يكن صعبا، لماذا لماذا لا نحاول جزاك الخير لماذا لا نحاول يملك المحاولة وليس عيبا أن نخطئ. ولكن العيب أن لا نحاول أن نتعلم بالمحاولة بالمحاولة طيب كتاب الجنائز بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز فقال ترك أن علم المرض وعلم أنه يهلكه أنه أن المرض يهلكه فهل يجوز له ترك الدواء مع غلبة ظن هل يجوز الإنسان أن يفعل بنفسه فعلاً غير مشروع غير مشروع يؤدي إلى الهلكة المضطر لو ترك العكل والشرب وهو يهلك فهل هو مأذون في هذا الفعل أو هو ممنوع نعم هو ممنوع إذن نخالف صاحب الكتاب في الحالة الأولى طيب حالة الثانية إذا غلب على ظنه أنه لا يهلك غلب على ظني أنه لا يهلك أو تساوى الأمرين الهلك وعدمها فأيهما أفضل ترك الدواء أو التداوي أنا بقول لكم الجواب وأنتم تقولون للدليل أنا أقول لكم أنه يجوز هنا ترك الدواء بس أنتم تقولون للدليل ما هو الدليل؟ اكتبوا لي أول الدليل بس نعم أميرة قد جابت نعم حتى يكون من السبعين ألف نعم وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا بقول يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب إذن الجواب صحيح أميرة تأخذ درجة ما شاء الله تبارك الله يا أميرة اليوم قد لا تحتاجين إلى الاختبار لكن من الأفضل أن تتحاولين في الاختبار طيب طيب سؤال في حالة يحرم في كذلك هناك حالة يحرم ترك العلاج ترك الدواء في في حالة من المرض يحرم ترك الدواء فيها وهي ما إذا كان المريض لو ترك الدواء وتطور المرض فإنه يندم على ترك التداوي يعني لا يرضى بقضاء الله وقدره فيه فهنا أو يقول لو لو تداويت لو تعالجت لو أخذت لو فعلت لو ذهبت لو فهنا يقال يجب عليك حتى لا تعترض على الـ الـ القضاء طيب إذا ترك الدواء أفضل نوافقه في حالتين ونخالفه في حالتين عند الأربع حالات وسن الاستعداد للموت نعم يسنى الاستعداد للموت وذلك بالكثار من ذكره وعيادة المسلم مسلم غير مبتدع غير مبتدع وعيادة مسلم عيادة المسلم هل فيها هل هي مسنونا وإلا هي واجبة فرض عين أو فرض كفاية ثلاث احتمالات معنات إن قول المعلف يسن غير صحيح وسنخالفه لكن هل نقول هي فرض كفاية أو فرض عين ومعنى عيادة المريض أي زيارته مرة بعد أخرى العيادة لا تتخذ قبر عيدا يعني تعودون إليه نعم قد يكون فرض كفاية نعم هذا الجواب صحيح صحيح يا مير بارك الله فيك هو فرض كفاية وليس فرض عين لكن ممكن تقول لي السبب حتى تستحقين الدرجة وين كنتي تستحقين حقيقة لكن السبب في ذلك السبب في ذلك وإن شاء الله ما يعجزك السبب وانتيجتي بالحكم لماذا هي من فروض الكفاية حاولي يعني تجدين لها مخرجا وعلة وحكامنا غير التعبدية معللة ولله الحمد لله إلا مقبولة معقولة طيب نستطيع أن نقول مؤمنة تبغى تكتب وأخشى أن يتكلم وضيع عليها الإجابة نعم أكثر من وعدة حاول قادت الجواب عشان الوقت الآن تمت ساعة لأن الزيارة الكثيرة تثقل على المريض لا لا أنتي جيتي بالعكس جزاك الله خير عكس الجواء, الجواء هذا وإذا كثروا مرة أنا نقول فرد كفاية يعني أربعة خمسة ما هو مثلا ألف ألفين عكس الإجابة يا معملة تصيبي جزاك الله خير أميرة نحن لا نريد أن ننظر إلى صح كلامك جميل لو كنا ننظر إلى المكلفين لكننا نريد أن ننظر إلى المريض ننظر إلى المريض أليسنا نقول في الفروض الكفايات أنها إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين والسبب لذلك أنه يحصل المقصود بالبعض إلى بالكل وهنا ينبغي أن يترتب جوابك على بالنظر إلى حصول المقصود من الزيارة ما هو حصول المقصود ما هو حصول المقصود يا سلام نعم صح مؤمنة قد أجابت حتى يخفف على المريض ويحصل ذلك ونعم بس سبقت مؤمنة وتأخذ درجة لأنه تخفيف فعلا على المريض وتسلية له ولعلكم قرأتم خبرا قبل يمكن 73 أو حتى شهر ذاك المريض الطالب سعودي مهتعث وبجانبه مريض نصراني واستغرب هذا النصراني من كثرة الزائرين وكثرة الهدايا التي ملأت الغرفة حتى لن يجدوا لها مكانا وتبرع الزائرين فبعضهم يتبرع بعزرة المستشفى وبعضهم بأشياء المريض واحتياجاته فلما سأل, سأل هذا الكافر سأل المسلم قال له هذا ديننا يعمرنا بكذا وكذا المهم الاتصال بعد خروج المؤسس فإذا زيارة المريض تكون سببا في اسلام ذلك الكافر والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الهدان الله دين عظيم ونصوصه قوية ووعده ووعده فعال في الأنفس يحملها على فضائل الأخلاق ويرهبها من رذائل الأمور حتى تستقيم وتصبح في صورة كالصورة التي رآها ذاك الرجل الكافر فأعجبه وكأني به يرى أنه ليس في الدنيا مثل هذه الأمة ولا مثل هذه الأخلاق. طيب ثم قال وعيادة مسلم غير مبتدع وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة مع توبة والوصية خاصة إذا بالحقوق إذا كان يعني إذا كان هناك الوصية هي مستحبة في العظم لكن إذا كان له حقوق أو عليه الحقوق فيجب أن يكتبها لأن ترك الوصية الله مرة ولا يزاد على ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا إلا أن يتكلم بكلام غير لا إله فيعاد برفق حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله الله ويجوز أن يقال له يسرع أن يقال له أن كان يقبل قل لا إله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الأنصار يا خال قل لا إله إلا الله وإذا خشي أنه يضجر من توجيه الأمر إليه في يذكر ان إما بقول لا اله الله أو بذكر الحديث فيقال له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الله دخل الجنه وقراءه الفاتحة وياسين عنده لم يصح لا يصح ولم لم تصح حديث لم ترد حديث في قراءه الفاتحه على الميت ولم تصح ولم يصح حديث كراءة ياسين على الموتى وتوجيهه إلى القبلة كذلك التوجيه إلى القبلة لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره والأدلة في استقبال القبلة هي أدلة عامة لا يمكن الاسدلال بها عن على هذه الحالة ثمت عن بعض السلف ذلك لكن لا يكفي فعل يعني أحد السلف وإذا مات يسن تغميض عينيه نعم يسن لأن البصر يشخص مع الموت وتلك حالة يعني غير محببة في الميت أن ينظر إليه وهو على تلك الحالة فتغمض عيناه ويشد لخياء حتى لا يرتخي فينفتح فاه وتلين مفاصله ليسهل الغسل والتكفين فيتحرك اليد قليلا تقبض وتبسط والرجل كذلك لأنه إذا حركت بعد الموت استمرت على اليونتيا وان تركت فإنها بعد ذلك لا تنثني أبدا وخلع ثيابه نعم من يستحب خلع الثياب وهو النظر فيه نظر عملي وليس عليه دليل إلا إنهم لما أرادوا أن يخلعونه اراد الصحابان صلى الله عليه وسلم فتشاوروا ثم تركوا قالوا لأنه رسول الله فقال استدل بعضهم بأن الخلع كان موجود عند الصحابة المهم هو من جهة النظرية يسهل غسل الميت فلا بأس به وستره بثوب يعني بغطاء يستر عن عين الناس ووضع حديدة يعني على بطنه ولم يثبت ذلك عن أنس لأنهم يقولون ثابت عن أنس ولم يثبت عن أنس وهو لا يمنع الانتفاخ الانتفاخ البطن فلا يوضع على بطنه شيء أو نحويه ما على بطنه وجعله على سرير غسله يوضع على يعني يوضع على قفاه على ظهره على ظهره وجهه للسماع على سرير الغسل متوجها أي سرير الغسل متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني الجهة العليا من جبل السرير متفعّة والجهة الجهة الأسرة أسرة منحدرة حتى ينزل الماء، وكذلك لو خرج من بطن شيء فإن هو يتسارع إلى قرون. وإسراع تجهيزه لأنه ثبت في الحديث أن الجنازة إذا كانت يعني مؤمنة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ولا عين تذهبون. بها وإسراع تجهيزه ويجب الإسراع كذلك في نحو تفريق وصيته لتعجيل الأجل له تعجل الوصية ليعجل له الأجل وقضاء كذلك وقضاء دينه لأن فيه براء لذمته والبيت يحتاج إلى أن تعجل له الحسنة وأن تدر عنه السيئة طيب. أي سؤال فيما مضى قبل أن نبدأ في مسألة الغسل أي سؤال طيب آه. قال المعلف رحمه الله وإذا أخذ في غسله ستر عورته باختلاف الميت فإن كان الميت صغيرا دون سبع فليس له عورة وإن كان رجلا فمن السرة للركبة وإن كانت الركبة وإن كان الميت مرأة فعورة المرأة ما لا يظهر غالبا فلابد من ستر عورته يستر بثوب وسنى ستر كله عن العيون لابد أن يحجب عن عيون الناس لأنه لو كان حيا وكان في ذلك الوضع ذكرها أن ينظر إليه أحد فكيف هو ميت وكرها حضور غير معين ولو كان قريبا كاب أو ابن لأنه لا حاجة لهم ثم نوى أي المغسل ثم نوى وسمى يعني ينوي ويسمي وهما في غسل حي يعني التسمية وأنية مثلها هنا كمثلها في تغسيل الحي لابد أن ينوي ويسمي ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قرب جلوس يضع يده من خلفه وعلى رقبته ورأسه ثم يرفعه كأنه يريد أن يجلسه ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب الجلوس تخلي مايل شوية لكن كهيئة الجلوس إلا قليلا إلا أن تكون حامل فلا يرفعها لأن خشية أن يسقط جنينا وسقوطه وهي في, في حال الموت أمر غير يعني, يعني مرضي عنه ويعصر أو يعصر بطنه برفك يمر يده على بطنه حتى إذا كان هناك شيء قريب من المخرج يقرد ويكثر الماء حنال ثم يلف على يده خرقة لا يجوز أن يمس عورته سواء العورة المغلظة أو المخففة بغير شيء على يده فيلجيه بها وحرم مس عورة من له سبع سنين فاكثر نعم كل ميت له سبع سنين فاكثر يحرم مس عورته وليس المقصود المس بالعورة القبل والدبر، لكن كل عورة قبل قليل قلنا هي تستر كما تنظرون هنا ترون قلنا وإذا أخذ في غسله ستر عورته وقلنا العورة تختلف باختلاف الميت المهم أنه يجب, يجب أن يباشر مس العورة سواء كانت العورة المغلظة أو غيرها ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس أخذنا فيها وحرم نفسه عورة من سبع سنين ثم يدخل إصبع... إصبعه وعليها خرقة مبلولة في فمه يعني لا يضع ماعا في فمه وأن في الماء لأنه قد يحرك أشياء فتخرج وإنما يكتفي بغسل مسح مقدمة الفم يمسح سناله ومنخريه فينظفهما بلا إدخال ما. وكذلك في الوضوء يكفي أن يغسل ويمسح مقدمة الفم وثقبي الأنف إذا كان هناك ما يمنع من إدخال الماء في الفم والأنف ويغسل رأسه بلا إدخال الماء ثم يوضعه كوضوه للصلاة كوضوه للصلاة ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر السدر يستخدم استخدام الشامبو الآن الشامبو يستخدم استخدام السدر والصدر مادة منظفة فيخبط السدر في الماء حتى يكون له رغوة فيغسل رأسه ولحيته بالرغوة لماذا لأنه إذا غسلها بثفل وهو المادة الورق فإنه لا يذهب بعد من الشعر واللحية يبقى عالقا بها فيكتفي في غسل الرأس واللحياء الرغوة ويجعل الثفل لغسل البدن ثم يفيض عليه الماء وسنة تثليث يعني يغسل كل شيء ثلاثة وتيامل يبدأ بشقه الأيمن وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زاد حتى ينقي يزيد حتى يصل إلى سبع مرات وبعد الساعه إن لم يتوقف مثلا جرح فيه أو خروج النجاسه من القبل والدبر فإنه يضع فيه في المخرج قطنا ليمنع الخروج وكره اقتصار على مره يكره أن يقتصر على التنظيف مره لأن الميت بحاجه إلى النظافه وإلى يعني الراحه الطيبه وإلى إزالة العذا كره اقتصار على مرة وماء حار لأن الماء الحار كما هو في الحياة مؤذي فكذلك يعني لا ينبغي التعدي على الميت به وخلال يعني لا ينبغي استخدام العواد لإخراج ما بين الأسنان أو تنظيف أشياء يعني مستورة في جسم الميت وأشنان بلا حاجة الأشنان يعني الصابون فإذا ما في حاجة ما في جسم دهون أو شيء أو رائحة تحتاج إلى هذا فالماء يكفي وتسريح شعره لأنه يؤدي إلى تقطيعه بغير فائدة فلا يسن التسريح تسريح الشعر لكن الأشنان اللي هو صابون أو شامبو إذا كان فيه روايح أو مواد يحتاج إلى إزالتها فهو مباح وسن كافور وصدر في الأخير الكافور مادة عشبية طيبة الرايحة طيبة الرايحة وهي كذلك تجفف البشر وتمنع فسار الفساد إليها وصدر في الأخيرة في الغسل الأخيرة كافور وصدر وخضاب شعر يقول يسن الخضاب الشعر ولم أجد دليل على استحبابه إلا أن بعض الفقهاء يعني يرى أن الميت قادمون على ربه فينبغي أن يكون في أجمل صورة والصحيح أن الميت فقط إذا كان هناك فيه أذا يزال وإلا يبقى على هيئته وقص شارب وتقليم أظفار إن طال نعم إذا كان طولهما طول فاحش فيأخذ وإن كان قد أخذه ما قريبا فتترك وتنشيف نعم يسم تنشيف لأن الماء قد يسارع في الفساد ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقصته ناقته غسله بماء وسدر ولا تخمر رأسه طيب وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. السقط إذا نزل من عمه لأربعة أشهر كما مكتوب في الكتاب كما ترون هنا في الكتاب السقط إذا نزل لأربعة أشهر كمولود حي. أي أمه نفاس ويغسل ويكفل ويصلى عليه ويقبر لكن التحديد بالأربع عشرة أشهر غير دقيق ولو قال المؤلف والسقط إذا تخلق تخلق كان كمولود حي نعم السقط المتخلق كمولود حي الأربع قد يتخلق السقط ال الجنين يتخلق في بطن أمي قبل أربع قبل أربع أشهر قبل المية وعشرين بعد الثمانين بعد الثمانين ورد في بعض الأحاديث أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه فمن الثمانين إلى المئة وعشرين هذه أربعين يوما يتخلق فيها الجنين فإذا ولد متخلقا فإنه إنسان يجب أن يغسل ويكفل ويصلى عليه ويقمر في مقابر المسلمين وأمه نفاس وإن سقط قبل ذلك فلا هو فضل من فضلات الجسم يرمى وأمه ليست نفاس وإنما هي مستحاضة وإذا تعذر غسل ميت يمم لأن الوضوء والغسل إذا تعذر في الإنسان يتيمم فكذلك الميت هل ترون هذا موافق إن الميت يمم هل يمم الميت وإلا نقول ان إن غسل الميت ليس المراد هل غسل الميت مراد به يراد به رفع الحدث لا لماذا عندهم اكتبوا العلة أنا أقول, أنا أقول يا عامل بارك الله فيك لا ليس المقصود بغسل الميت رفع الحدث لماذا ليس آه بشائر أجابت زه الله خير مشاعر اليوم ما شاء الله تبارك الله لأن الموت لا يرتفع إذا غسلنا يصبح حي يرجع إلى الحي إذا كان للموت والموت حدث فالحدث باقي إذن المراد بتغسيل ميت النظافة وهل تيموه يعني يرفع هل إذا يممناه أنظف له أو بغير بغير أن ييمم هل الأنظف له أن ييمم لتعذر تغسيله إما لحروق إما أنه محروق أو مقطع أو أنه فيه مرض معدي فهل الأنظف له أن ييمم أو بغير تيمم ما فيه إلا أمل أجابت ماذا ينفع للميت ان نغبر يضرب الحي بيديه التراب فيمسح بها وجهه وكفيه نعم نعم اذا نعطوا امل لانها اول من أجاب مع ان جواب السؤال سهل للغاية طيب طيب في سؤال في التغسيل قبل ان نبدأ في الكفن قبل أن نبدأ في التكفين عندكم سؤال طيب يقول المؤلف وسنة تكفين ورجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها بعد منبخرها وترشب المحطة يمسك فيها البخور ثلاث لفائف يعني ثلاث قطع قماش بيضات وضع واحدة فوق الأخرى طيب. ويجعل حنوط وهو طيب أخلاط طيب خاص بالميت فيما بين تلك الفائف ويجعل منه بقطن يوضع في قطن ويوضع بين إليتيه والباقي على منافذ وجهه يعني في أنفه وفي في فمه والفائد من هذا أنه يمنع الدواب من الدخول إلى إلى مداخل وجهه منافذ الوجه اللي هو الأنف والعينين والفم والأذنين ومواضع السجود تكريماً لهم تكريماً لمواضع السجود ثم يرد طرف طرف العليا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن يعني لأن اللي فافض موضوعة بعكس موضوع بعكس الرائع اللي هو القائم فاللفافة يبدأ بلف عن جهة يميني لأن اليوم لا بحاجة إلى التكريم يلف طرفها الأيسر على شقه إلى أيمن على شقه إلى أيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه تكريما للرأس، وسن لمرأة خمسة أثواب، يسن للمرأة خمسة أثواب، لكن حديث الخمسة أثواب ضعيف، فإذا لم يثبت فالمرأة والرجل في الثلاثة سواء، الحديث معلول عند أهل الفن وعند حديث عند المحدثين وضع خمسة أو الزام الناس بتكفين المرأة في خمسة أثواب أمر آه يعني لا يصح إذا, إذا الدليل لم يكن صحيحا فهي مثل الرجل في ثلاثة أثواب إزار وهو ما يلف به أسفل البدن وخمار وهو ما يغطى به الرأس وقميص وهو درع, درع ذو أكمام مثل ال ما تسمونها البلوزة أو غيرها ولفافتان وهي الثوب المطروح الذي يلف وصغيرة أي بنت صغيرة قبل البلوغ قميص ولفافتان والواجب هذا السنة لو ثبتت والواجب ثوب يستر جميع البدن نعم هذا الثوب لازم ثوب واحد مع القدرة عليه طيب في سؤال في الكفن التكفين في سؤال قبل أن ننتقل للصلاة طيب قال المؤلف رحمه الله وتسقط الصلاة عليه بمكلف يعني واحد يصلي ولو أنثى فإذا صلى عليه أحد المسلمين فإن الواجب الكفائي سقط لأن تغسيل الميت وتكفيله والصلاة عليه وقبره فرض كفاعة وتسن جماعة نعم سن جماعة لأنها شفاعة للميت وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل عند صدر الرجل لأن فيه القلب ووسط مرات لأنه مكان الحمل ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. ما يقردو على الاستفتاح لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف حيث لا سجود فيها ولا ركوع. طيب بلا استفتاح. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. إذن كل واحد منا يصلي على ميت فهو أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو بعد الثواء وحق للنبي من حقه أن تصلي عليه أمته فهو الذي دل على كل خير ومنه الصلاة على الميت والأفضل بشيء مما ورد الأفضل أن يكون الدعاء للميت بشيء مما ورد كقوله كما ثمت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلمنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم ملحيته من منا فأخيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واعف عنه عافيه من الابتلاء وفي القبر ابتلاء وفي المحشر ابتلاء واعف عنه يعني اغفر له وسامحه واكريم نزله أي يجعل ما عدته له خيرا ورحمة وأوسع مدخله أ يجعل قبره واسعا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وادل دارا خيرا من داره أي القبر إذا كان روضة من رياض الجنة فهو خير له وزوجا خيرا من زوجه وقد أشكل هذا الدعاء على بعض العلماء حيث قد يكون الميت لا زوج له. وقد يكون وقد يكون قد يكون لا زوجة له فكيف يقول ويبدله زوجا خيرا من زوجه قد يكون متزوجا وقد يكون متزوجا وعلمنا أن المرأة إذا ماتت وهي متزوجة وكان زوجها منها جنفا زوجته فكيف يبدله فلنعلم أقوال والله أعلم أن المقصود بالزوج هنا هو ما يكون معه في القبر وعلمنا أن العمل عمل ابن آدم يمثل له إما رجلا إذا كان عمله الصالحا رجلا جميل المنظر جميل الملبس طيب رايحة يقول أنا عملك الصالح وإن كان غير ذلك فكان رجلا خبيث كريه المنظر خبيث اللباس منتن الريح فيقول أنا عملك السيد طيب وأدخله الجنة واعذه من النار والقبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا, إن كان صغيراً أو مجنونا قال اللهم جعله ذخرا أي مذخورا أن أي يرجعان ذخرا لوالديه أن يرجعان له عند الحاجة كما تقول أنت ذخري يعني لو احتجته كذا أنت من ألجأ إليه بعد الله لوالديه وفرطاً وأجرا وشفيعا مجابا يعني سابقا وفرطا سابقا طيب إذا كان الوالد مات قبل الولد كيف يكون الولد فرطا يكون سابقا له وسببا له في دخول الجنة وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله بكفالة إبراهيم وقهي برحمتك برحمتك عذاب الجحيم. طيب كيف يقيه عذاب الجحيم وهو وهو مات ولم يذرب قال العلماء ذلك المقصود به تحلت القسم وإن منكم لا واردها كان على رتب ربك حتما مقضية. فيقيه النار إذا مر على الصراط وتحلت القسم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ولا بأسه. أن يسلم كذلك عن يساره ولا باس أن يدعو بعد التسليمات الأولى ثم الآن حمل, حمل الجنازة يقول وسمى تربيع في حملها يعني أن تحمل من أركانها الأربعة وأما بين العوارف فهو محل خلاف بين الفقهاء والصحيح أنها تحمل من الجهات الأربعة وتحمل بين, بين الأركان الأربعة وإسراع نعم يسن الإسراع بها وكون ماشي أمامها أو خلفها يجوز أن يمشي الماشي يكون أمامها أو خلفها لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك وراكب لحاجة خلفها لأن هذا من باب تعظيم الجنازة أما إذا مشى أمامها فإن هذا من باب تعظيمه هو وقرب منها وكون قبر يكون قريب الجنازة وكون الذي يعتني بشيء يكون قريبا منه وكون قبر لحدا فإن في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا واللحد لديكم هو شق في العرف ما يميل إلى جهة القبلة وهو أستر لا أستر وحفظ الميت وقولوا مدخل بسم الله نعم استحب وعلى ملة رسول الله من يدخله في القبر ولحده على شقه العيمن يوضع على شقه العيمن وجهه إلى القبلة وجوبا أما الشق العيمن لأنها سنة النوم والنوم أخو الموت أليس النوم أخ الموت هو أخوه من يأتي لي بدليل على أن النوم أخ الموت الآن استدللنا باستحباب الإضجاع الميت على شقه الأيمن استدلنا به بأدلة النوم على الشق الأيمن وقلنا أن النوم أخو, أخو الموت فما الدليل على أن النوم أخو الموت حتى ننقل أحكام إيمان أجابته ولا الدرجة الله يتوفى لأنفسه حين موتها والتي لن تموت في منامها فسمى النوب والموت سماه وفاه الله, يت... الله يتوقف الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فسماه وفاه طيب جميل الاستدلال بارك الله فيك يا إيمان طيب آه ويجب استقباله القبلة يجب الاستقبال القبلة لكن وضعه على شق الأيمن هذا مستحب لو وضعه على شقه الأيسر ما في باس المهم أنه يستقبل الطبلة بوجهه وكرهها وكرهها وكرهها بلا حاجة جلوس جلوس تابعها قبل وضعها لأنه علامة على عدم الاهتمام بتلك النفس الميتة طيب ويكره وكره تجسيس قبر وبلاء المؤلف يقول أنه مكروه وهل ترون أنه مكروه أو إلى الحرام أقرب؟ أنا أقول أنكم تقولون للحرام أقرب. آه لأنه من باب تعظيم القبور وتعظيم القبور عندنا محرم. آه أميرة قد أجابت السؤال. طيب إيش رأيكم؟ أجابت السؤال قبل السؤال قبل ال أجابت على السؤال قبل أن تسمع السؤال. فكان السؤال لماذا يحرم البناء عليه والجواب يحرم لأنه ذريعة للشرك. فتأخذ درجتين. على الإجابة على السؤال قبل الإجابة ما هو تبع اليماني لما رأى رؤيا فأرسل يعني رسولا يأتون رسله تبع اليماني أرسل رسله يسألون في الحال العرب فيقولون فيقول لهم ائتوني بمؤول يخبرني بالرؤيا قبل يخبروني بالرؤيا قبل أن يخبروني, يخبروني, يخبروني بتاوي يعني يقول الرؤيا فأتاه آت فقال له آآ آآ آآ لقد رأيت حممه سقطت بأرض تهمه فقال ما أو قال الحبش يستدون على اليمن فأميره جزال خير جابت الجواب, الجواب قبل السؤال فنقول لها درجة ودعوة بظاهر الغيب طيب ثم قال وتجسيص قبر وبناء وكتابة آه. الكتابة هل هي مثل البناء؟ لا الكتابة إن أريد بها كتابة تعليم القبر فهي مكروهة وإن أريد بها كتابة مرثيات كما كانوا يفعلون في الجاهلية فلا شك في أنها مكروهة ولا مستحبة مرثيات الجاهلية ستقولون محرمة ستقولون محرمة بلا شك طيب ومشي وجلوس عليه يكره المشي على القبر يكره المشي والجلوس عليه يعني لو انت مضطجع واحد مشى من فوقك كده وانت حي ولا جلس عليك هذا عمر مكروه ترون أن الكراهة معقولة ترون أن الكراهة في هذه الحالة حكم مقبول نعم صحيح يا بشار زكا وخير أن نقول لا فهي محرمة والصحيح أنها حرام إذن ومشي وجلوس عليه ويحرم المشي والجلوس عليه وإدخال شيء مسته النار الحقيقة كل العثار التي وردت ليست في إدخال شيء للقبر وإنما اتباع الجنازة بشيء فيه نار لكن الفقهاء نقلوا هذا من المشي مع الجلسة إلى إدخال شيء فيه إلى إلى إلى إلى القبر وإدخاله يعني يكره شيئا مسته النار وتبسم يعني التبسم على المكبة ما شفت لك مشاركة من أول النهار مستحب عيا أميرة شوف رأيك إذا أميرة خطات مشاعر آه طيب أقول اللي يقول هنا وتبسم يعني يكره التبسم فا نقول إظهار الحزن على الميت هل هو مستحبنا ومباح؟ ومشاعر تكون آخر من يجيب نعم نسمع نسمع أول شيء يا أميرة أيوة يا أميرة أعطين الجواب حتى خلص أيا بشاير أمير تخرة والله ما شاء الله تبارك الله ما أنت سهلة يا أميرة ما أنت سهلة يلا الله شوف جوابك عندنا اليوم عندنا حقيقة فقيهتان فقهاتان بدرجة امتياز اللي هي بشائر وأميرة نعم تستطيعين يا بشاير تستفيدين من من من كتابة أميرة في في في, في قولها لا يتكلف فيه لا يتكلف فيه هي ما قالت مستحب ولا واجب جابد بجابة يسمونه جابد ها فتستطيعين إن, أن تستفيدين من جواب وجبين الجواب الصحيح تأخذين درجة وإلا تأخذ أمير على كلمة لا يتكلف فيه لا تستعجلين إنما العبرة بالخواتيم <تصفيق> أجزاكم الله خير إذا أميرة قد أجابت أقرب الإجابات وتأخذ يمكن تبغى تكتب أميرة شيء ننتظرها بطلت طيب أميرة قد أجابت إجابة هي أقرب الإجابات وإن كان غير المطلوب نحن نقول ما حكم إظهار إظهار الحزن إظهار الحزن هو من النياحة أنا ما قلت ما حكم الحزن على الميت قلت إظهار الحزن يعني تخرج الحزن للناس يشوفونك أنك أنت يعني حزين إما بلطم خدود أو شق جيوب أو الدعاء بدعو الجاهلية أو حتى بوضع عقود على البيت أو بإعلانات في الصحف أو باجتماع في في في بيت في بيت الميت هذا كله حرام من النياء قلت إظهار إظهار الحزن ولا ولا ما أقول ظهور الحزن أو حصول الحزن طيب تستاهل أميرة ولو ونون جوابها كما ترون لا يتكلف فيه لكن إشارة إن المتكلف الخارج اللي فيه إظهار فإنه حرام وإنما يظهر بغير اختياره ولا قصده رغم عنه ك العين أو غيره فإن هذا يعني غير مؤاخذ به لأنه ناتج من الرحمة التي والعُلْفَة التي جعلها الله في قلوب الأحياء لبعضهم وما كان وما كان من تصرف الناتج عن نعمة فإن الله لا يعاقب على ذلك الخلق الناتج عن نعمة أو عن خلقه خلق خلقك الله عليه طيب وحديث بأمر الدنيا عنده نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث في عند القبر بأمور الدنيا إنما يحدث بأمور آخرة وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر نعم يحرم أن يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة ككثرة الموت وعدم وجود قبور وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه هذا الكلام ما يصح على هذا السياق نعم القرب أولا القرب في, في قبول النيابة فيها وعدمه قسمان العبادة التي أثرها على العابد فهذه لا تصح فيه النيابة مثل الصلاة وقراء أن صلاة تنهى عن فحشاء المنكر أنت تصلي لعن فلان وفلان هو الذي صلاتك أنت تنهاه هو لا لا لا وكذلك قراءة القرآن فإن ححصول الخشوع والخشعة لين لين الجلد والقلب لذكر الله لا يحصل إلا للقارئ ليس حقراء القرآن على غيره وأما مثل ما نفعه متعدي كالصدقة وكالحج والعمرة وقد جاء فيها الدليل، فإن هذه تجوز النيابة إن تجوز النيابة فيها، فعندنا الأعمال تصح فيها الدعاء له بعضهم يسأل يقول هل يصح أن أستغفر عن فلان؟ أستغفر عن فلان؟ ما يصح تقول استغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم إني أقصد عن فلان؟ طيب هو ما استغفر؟ لكن تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافية كان ميتا طيب وأما الميت أما الحي فإنه لا يلحقه من الأعمال التي تصح فيها النيابة إلا ما نواه هو طيب أنت تبغى تأخذ عمره عني طيب أنا ما أبغى أأخذ عمره مثلا مثلا شخص ما يبغى يأخذ عمره طيب أنت تريد تتصدق عن فلان وفلان عنده ملايين ولا يبغى يصدق لا يريد لا يريد لا يريد الصدق منك أنت لا لابد من أن إذنه توكيل النائب عنه سواء كان الفعل يعني الفعل منه ابتداء أو موكلف لا بد من الوكالة حتى ينويه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وإنما النية رفعت عن الميت فيما يجوز تجوز فيه النيابة لأنه لا سبيل لا سبيل لنيته وهذا من رحمة الله بالموتى إذا خالفنا المؤلف في قوله أي قربة فنقول القرب تنقسم إلى قسمين ما تصح فيه النيابة وما لا تصح فيه النيابة ما تصح فيه النيابة يصح عن يصح عن الأموات مطلقا ولا يصح عن الأحياء إلا بشروط منها أن ينويه ذلك الحي وهناك شروط أخرى مثل الحج والعمرة تصح فيها النيابة الحي بشرط أن يعجز عن الاتيان بالعمل وأما القرب التي يعني أثرها قاصر على الفاعل فلا تصح فيها النيابة ولم يرد في الشريعة بشيء من ذلك لم يرد في السنة إن واحد يصلي عن واحد وإلا يقرأ القرآن عن آخر وسنة لرجال انتقل وسنة لرجال زيارة قبر مسلم المرأة ما يجوز وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي لفظ زورت القبور وإنما يتجوز للمرأة الدخول المقبرة أو السلام على الموتى في حالين ما بدأنا في كتاب الزكاة والله يحفظك ويبارك فيك طيب وإنما يجوز للمرأة أن تزور أن تسلم على القبور إذا مرت بهم إذا مرت بالمقبرة مرت يعني بطريقة بجانب المقبرة فإنها تسلم على القبور والحالة الثانية التي يجوز للمرأة دخول لو أرادت أن تصلي على قريب لها مات لم تصلي فإن فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات أخوها وهو وهي ليست في المدينة فلما قدمت كبرت عليه أربعا قال وسن لرجال زياره قبر مسلم نعم كنت نهايتكم على زياره القبور الا فزورها فناتذكر قوم الاخره والقراءه عنده يعني قراءه القران وهذه بدعه لم يرد في السنه قراءة شيء على الا الدعاء الا الدعاء لاهل القبور دعاء الميت عنده وما يخفف عنه يعني يخفف عنه العذاب وكل هذا من البدع لا يجوز ولو بجعل جريدة رطبة في القبر هذا الفعل كان من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يفعله الصحابة في قبور المسلمين عامة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن صاحب هذين القبرين يعذبان كما قال وما يعذبان بكبير وهذه من شفاعاته صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض الناس يغرس ريحانة والرسول لا ينطق عن الهوى هي شفاعة بإذن ربه لكن من الذي يعني أذن لنا أن نشفع ومن الذي علمنا أن صحف هذا القبر يعذب ولو كان هذا جائزا ما ما كان الصحابة فعلوه لم يروى عن صحابي واحد أنه فعل ذلك طيب وقول زائر ومار به بالمقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين وينها ان شاء الله بيكم لاحقون يرحم الله المستخدمين منا ومنكم المستغفر نسال الله لا الله لنا ولك العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وله ثم قال وتعزيه المصاب التعزية المراد بها تقويه قلب المصاب اما بالدعاء والا بذكر ما ورد لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار اصبر واحتسب أحسن الله عزاك عظم الله أجرك ويجوز البكاء عليه البكاء على الميت وما ما حصل بغير تكلف فإن هذا لباسبي وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم وكذلك عند ما مات طفل إحدى بناته ويجوز البكاء عليه. طيب في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء على أهل عليه. المقصود في الحديث بالبكاء هنا المقصود, به المقصود بالعذاب هنا أي أن ليس المقصود بأنه يعذبه الله ولكن المقصود أنه يتألم ببكاء يا أهلي عليه فينبغي على الآل أن يكفوا عن البكاء حتى لا يتألم في قبره أو المقصود به ما كان من عهد الجاهلية وهو أن الميت قبل أن يموت وصي أهله بأن تنوح عليه النواحي وقيل إنه إن علم الميت بأن أهله آه سيبكون عليه ولم ينهاهم عن ذلك فهو معاخذ لأنه لم يعمرهم في الوصية بالصبر على مصابهم وحارم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه من أمور الجاهلية طبع ظهر عندنا الآن يعني نياحة جديدة في هذا العصر وهي الكتابة في مثلا الكتابة في الصحف وصفحة كاملة إنا لله وإنا إليه راجعون هذا من النياحة النياحة إظهار المصيبة للناس وكأنك تشتكي الخالق على المخلوق هذه النياحة وكأنك تقول انظروا يا ناس ماذا فعل الله بني منها كذلك وضع العقود منها الآن يعني الاجتماع في بيت الميت الاجتماع القريب والبعيد ومنها الحزن المصفرع عنده الناس فتجدهم يلبسون ل... النساء يلبسون السواد والرجال يتلثمون بالغتر ويطاطعون رؤوسهم كل هذه من النياحة لا تجوز وهي محرمة طيب وسبحان الله لو ت... ت... تنظرون الإسلام أدنى في البكاء الذي يغلب يخرج لماذا لأنه أثر نعمة الله جعل في قلب الإنسان مودة ورحمة ومحبة للأقارب والأصدقاء ولأهله ولأبيه ولأبنائه وابناته وكذا فإذا الله جعل هذه المحبة فإذا مات أحدهم وحصل من الحسن نعم ببناء الخيام من النياحة وحصل الحسن فإنه لا يؤخذ العبد به لأنه ثمر ونتيجة لخلقة الله فيك لكن إذا أردت أن تري الناس تري الناس الحزن وتلطم الخد وتدعو بدعوة الجاهلية فإنك الآن ليس منا ملطم من الخدود ولا شق الجوب ولا دعا بدعوة الجاهلية يا جبلاه يا كذا يا كذا ما كانوا يقولون في الجاهلية آه هذا ذنبها أكثر صح طيب أعظم منها ذنبا ما هو أعظم منها ذنبا؟ الأول شوفي ثلاث درجات عندنا في النياحة. الدرجة الأولى، الدرجة الأولى مسموح بها وهو البكاء تبكي تنتحب غصبا عنك رغم عنك لحبك لقريبك لأزرك عليه ما في شيء. الحالة الثانية لا تخرج تظهر الحزن للناس يعني إما إما مصطنعا وهو في الغالب مصطنع أمام الناس. تقول كانك تقول انظروا إلى ما فعل الله به هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ وعيد لا يجوز تأوينه ليس منا من لطم الخدود ولا شق التلوب ولا دعا بدعوة الجاهل أعظم منه ماذا السؤال لكم أعظم منه ماذا أكيد بإذن الله يعني بشار ستجيب أو أميرة نعم ما شاء الله تبارك الله أميرة قد جابت ولها الدرجة استجار النائحة النائحة أشد عذاب لماذا لأن المصيبة ما هي مصيبتها دموعها دموع الدنانير الدراهم والدنانير ولذلك جاء في النائحة تقوم يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب لماذا لأن دموعها مستأجرة فهي أعظم إثما وعندنا في الشريعة كل ما زاد كل ما كانت دافع كل ما كان دافع المعصية أقوى كانت المؤاخذة أخف وكل ما كان دافع المعصية أضعف عائل مستكبر فقير ومتكبر ليش تتكبر وأنت فقير؟ لكن لو كان متكبر غني كانت العقوبة أهول لأن الدافع أقوى و وملك كذاب لماذا تكذب وأنت ملك فتحكم في كل شيء ك... فكانت دافع أقل فكانت العقوبة أقوى وكذلك هنا في ال... إن... نصل إلى ختام الدرس وبقي يمكن سبع دقائق فإذا كان في السؤال وإلا ننهي, ننهي اللقاء وتأتيكم ال... ال... ال... ال... ال... الأسئلة وأنا حرص في هذا اليوم أركز على أسئلة الامتحان أسئلة الاختبار كنت يعني ذاكرها وتحدثت عنها بصراحة وقلت الإجابات بنفس النص والله سفر سفر النساء جماعة تعرفون رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في بالإجازة لأنه أجازه لكن الصحيح أن المرأة لا يحل لمرأة من تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. فإن السفر مظلة الخطر والمرأة يعني تحتاج المرأة ضعيفة مهما كانت تحتاج لمن يرعاها يعني يبقى, يبقى الحكم كما ذكرنا والله إذا كانت في العزاء كانت الكلمة الواعظية يعني أحتاج لها كان كنهاي عن النياحة وتعليم الناس يعني أحكام العزاء هذا طيب وإن كان المقصود به يعني تعظيم الحادثة فإن هذا من النياحة يعني ننظر إلى الكلمة الواعظية إذا كان المقصود بها المقصود بها يعني تعليم الناس ما ينبغي عليهم في العزاء وكان فيها تذكير بنهي عن النياحة وتذكير بما ينفع الميت فهذا طيب هذا طيب وكان المقصود فيه بس أن هذه المناسبة تكون ملاسبة يعني لها لها وزنها وقيل فيها كلمات وقيل فين هذا من النياحة وهي تعظيم المصيبة طيب كتب الله لي ولكم الأجر والثواب وجعلني الله وإياكم خير من قال وخير من سمع وغفر لي ولكم كل تقصير وسهو ونسيان ووفقنا الله وإياكم للهدى والرشاد والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد